الحمد لله نحمد الله السعيد ونعوذ بالله من شرور وسيئات اعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له ومن يبدل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ان بعد فان اصلح الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بضعة ضلالة وكل ضلالة في النار حكم آخر الفعل المؤكد بنون التوكيد أقر نوني توكيد سقيلة بيانك سيسا أقر شوص الفعل أو كاتا حكم كوتاي فعل كشي يعني شو وران أقر وصل كوتاي فعل كداد إذا لحقت النون بالفعل اقر نون نون التوشيدي ثقيله ين خفيفه لكذا ففعله أم شن حالتي هي بينش حالتي هنا فان كان مسندا الى اسم ظاهر اقر فعلك مسند بيت الى اسم ظاهر او الى ضمير الواحد المذكر فتح اخره لمباشره النون له ولم يحذف منه شيء سواء كان صحيحا او معتلا نحو لا ينصرن زيد اس لا ينصرن زيد بمثال ما ياتي ينصرن مسند الى اسم ظاهر مسند الى اسم ظاهر جاء مسند الى اسم ظاهر اعر مفرد به اسم ك ظاهر وياء ضمير به وكوشي ولا يقضين ولا يقضين يعني هو يزيد اما مثال لك كان بمثال ينصرنا او مسند الى اسم ظاهر كزيد يعني كابو اجر فعلك تهب لقليده اسمك ظاهر هاتبو او كتشالك هر مبني لسر فتحه اجر فعلك مسند ببولاي يضميري اسمك ظاهر هر مسند هرب مبني لسر شيء ولا يقضين كابو فقال لا اردت ان اكون مثل هذا المفرد و اكون مثل هذا المثل هذا المثل هذا المثل هذا المثل هذا المثل هذا المثل هذا المثل هذا وهو اسم ظاهرك الشيبو مفرد فتح آخره لمباشرة النون له نون كيف تقول لك؟ جالبه نونكا نوني في نون كا. نوني في ساكنة نوني في ساكنة. يعني خفيفة بيت نوني ثقيلة بيت أو كاتا أو حرفي كيف نونكا تحديك كيف تفتح تخفيفاً؟ ولم يحذف منه شيء او كتم مبني بلا سلف ولم يحذف منه شيء هيك جلف فعلك حذف ما به اجر فعلك صحيح الاخر بياء معتل الاخر نموني شيء لا ينصرننا لا ينصرننا زيد ولا يقضيننا ولا يغزوننا ولا يسعيننا برد لا من الفعل إلى أصلها، أستا ينصور صحيحه الآخر، ينصور صحيحه الآخر، ولا يقضي مياءة، ولا يلزو واوية، ولا يسعى ولا يسعى ألف، يعني شنو منيش يعني هنا؟ وشو لي هنا؟ إيش شنو صحيحه الآخر؟ سانشين بوم معتل معتل كان إيشي شنو آخر فياء؟ إيشي شنو آخر في ووا؟ اويته الاخرتي الفا بلان علي اجر نونكيفه والك مبني ولا سلفتح بضم اللام كيف اجر تواصل كي اصفق خو اصفق هالشيبو واويبو اجرته فعل اجر مستتب ولين ضمير واحد مذكر يا وفرق الجنية لنيوان أوي الصحيح بيان معتل دوم بي. دوام وإن كان مستدى إلى ضمير الاثنين لم يحذ لم يحذف أي ضن من الفعل شيء وحذفت نون الرفع فقط لتوالي الأمثال أقر فعلك مستدى ولي ضمير تثني <تصفح> يجد <تصفيق> فعلك حدث ناكره يعني صحيح الآخر بيان معتل الآخر بي ضران نونك حسب نون الرفع كا نون التوشيده كا لبروا دون أن نون التوشيدي يعني ثقيلة خويس نون شيكه ونون تثنيات ممكن أفعال خمسة أبي بس ينون وكسرة نون التوشيدي ونون التوشيدي فش كسرة تشبيها له تشبيها لها بنون الرفعي وكتون نون رفع للتثنيات نون رفعي مثنى مكسورة أو هنوني توشيدي ثقيلات لمثناء كسرك نحو لا تنصراني يا زيداني بوم مسند إلى كيه نوتي بوب التثني ولا تقبض بو, بو صحيح الآخر ولا تقضياني ولا تغزواني ولا تسعىياني بلن أجلس مثالاً ممكن لا حمو مثالا كان تشيناوا توجيدي ثقيله ينوا توجيدي خفينا ينوا تنفر توجيدي خفيفا ناشتسر مثنى وإن كان مثنى إلى ضمير إثنيني لم يحذف أي ضم من الفعل شيء وحذفت نون الرحي فقط الله لي توال الأمثال توال أمثال شو أردنا توال أمثال لدون توجيدي ثقيل رؤدا كدونا لقل نوني مثنية نوني اكاة السيان اما اقضي نوني توكيدي خفيفة لقل نوني مثنية كاكوكينا وشان نوني دو اما اميبو نوت لابدوا مسأليك خلافي اقل لا لحشكتنا شاكنا الله لا تقع نوني توكيدي الخفيفة بعد الالف بعد الالف الاثنين عند اغلب النحات لاي زوري, زوري نحو يعني نوني توكيدي خفيفة لدواء ألف تاثنين نهاية يقول ابن مالك ولم تقع خفيفة بعد الألف لكن شديدة وكسرها ألف يعني ألف يعني لكن شديدة يعني تنهاش شديد نون توشيد ثقيل جدا وكسرها يعني وكسر النون الشديدة ألف يعني كانت النون توشيد ثقيلة شتت ثنية بلا من كسيش كابو أنا حكمي دوما. أجر نوني توكيد توصل تثنية. تنها نوني توكيد ثقيلش أكيد تسرى. وهاي شيء لفعلك أحدف ناكده. بلا نوني فعلك نوني رفعك أحدف كيله بد توالد أمثال. يعني أجر أما أجر ناصب وجازم أو أنا نبو. أجر ناصب وجازم هبوه ناصب جازم كان لعبن. تيرش أو أي كواشي لعبت نوني. سيم وإن كان مسندا إلى واو الجمع أقر فعلي كتابه مسند إلى واو الجمع أو كاتا تصديد فإن كان صحيحا أقر صحيح بو حذفت نون الرفع لتوالي الأمثال وواو الجمع لالتقاء الساكنين نحو لتنصرن يا قوم لتنصرون أخي تنصرون يا تنصرون بول لامیه نه ولتانسورون لتانسورون نه باین نونی توجیب چرا سریشون کرد بود من نونی توجیب که اگر قسم بدی چه دسته نونی توجیب این واجبه ایشاتانسورونه بیانه آقامیثهال نحوتانسورونه های یکی آداییو تانسورونا زمانه که هم حال و هم مستقبلش لعنه حالت باین نونی توجیب نشد سری و این لامگی لجاییه نه نحو لتانسورونه خویتانسورونه نوني توكيلي ثقيلة شو تسري أو كاتل لبرتوالي الأمثال نوني فعلك رفعك لا تشوى كلا تشوى عن جواو عمينة واوكي ساكن كواوي أفعال خمسكي لقل نوني توكيلي ثقيلة كالالتخاء ساكن الردى أو كاتل حذفكري وكي شوش ني حذفكري لبروشي هي ضميك هيا نحو لتنصرنا يا قوم أما أقل صحيح الآخر بيد نوني رصعك حس كذيل لبرتوالي ووكرش حس كذيل لبل التقاء الساكنين. وإن كان ناقصا صم، برم أجر معتلل بيت. أجر معتلل آخر بيت، وكانت عين الفعل مضمومة أو مكسورة أو كانت حذفت أيضاً لام الفعل الزيادة على ما تقدم. لقال أو يكونون كش حس لام لا مفعل كش حس نحو لا تظن. تغزونا تغزو ننا تغزونا, نا. تغزونا نا. يعني سين نون نون كم حسه كان لبل توال مثلا واو وكش حذف وشيت وتشيت ليش ولامي فعلكش حذف كده كقول تغزنا ولا تقضن يا قوم بضم ما قبل النون في الامثله الثلاثه للدلاله على المحذوف فإن كانت العين مفتوحة ظلم أقع عينك مفتوح حذفت اللام الفعل فقط تنهى اللام الفعل كحذف كريت أو كاتل ضميلك حذف ما كريت وضقي فتح ما قبلها وحركت واو الجمع بالضمة لتخشون لتخشون لتخشون نوني أفعال خمسة لقى اللام الفعل ظلم ووي ضميلك ماهو وابي ضمنك ما ولا تخشون ولا وسيأتي الكلام على ذلك في الحذف في التقاء الساكنين لا فصل السامي ام كتاب باسي اعلان افات وباسي حذف فباسي حذفك باسي التقاء, الساكنين التقاء الساكنين ان شاء الله <تصفيق> وإن كان مسلنا أقر فعل مستدب لي ياء مخاطبة يعني فعل لك ياء مخاطبة به حذفت الياء والنون وكات ياء مخاطبك حسبه ونونكش حسبه نحو لتنصرن أخي أصدق إيش يا نون لتنصرينن نونكي لبدت وعلى أمثال حسبه أنجياءك الساكنة فقال نونكي التقاء ساكنة الرؤى ده أنجياءك حسبك رئيه كسريك الدال دال سلس لا تنصدن يا دعدو. دعد دعد اسم امراه هي افسه ولا تزن ولا ترمن بكسر ما قبل النون كما معنى مخاطبا تغزن وترمن بكسر ما قبل النون الا اذا كان الفعل ناقصا اجل فعلك فعل يجتيب ناقصه وكانت عينه مفتوحه وكل وكان عينه مفتوحة فتبقى ياء المخاطبة محركة بالكسر مع فتح ما قبله نحو لتسعين لتسعين أما تبرينا خص يا ماكر فتبقى المخاطبة محركة بالكسر مع فتح ما قبلها ولا يا دعدو وإن كان مسنداً إلى نون الإناث أقل فعليك مستدر ولا نوني نسوة فعليك تهيئاً مسنداً إلى نون الإناث يعني فعليك نوني نسوة زيدت ألف بينها وبين نون نوني التوكيد إن نوني إناثك حدث معك وإذ قرانك هذي شيء بسر النار نوني التوكيدك حدث معك ألفكي فاصل تاريخ خيط النيواني نوع زيدت ألف بينها وبين نون التوكيد وكسرت نون التوكيد نون التوكيد تسلك لوقوعها بين الالف لبداوين ك لذاي ادي ساتوا تشبيها بشيء تشبيها بمثنى نحو لتنصر لتنصر نامي السكون اللي بنوا ان قراوه لتنصر نان نونك فتحية. لا ناني يا ولا تسعى نانني تسعى نان كا وتسعين تنصرنا تنصرنا بيني وا ولا تغزو ناني. ولا ترمي وا والأمر مثل المضارعي حسأمانة مضارع بن احنا مكاني من بسكت شو نقولي تقولي الكذا شيء فعلي, دا دا دا فعلي مضارع أي فعلي ش هنا ونون الثاني يستقي له مو جاء لمفرد له مثنى ذا الجمع ذا ليأتي محاطة ونون نسوش الله فعلي أنديش وكو مباريعك ويا في جميع ذلك بن منا سمو بن سالمثنى إلى المفرد برانشي الضاع شو كوي يا زيدو اضربن تضربنا مني شيء مشددا فعلا في الشكل مفتوحة وغزونا مني توشيلي ثقيلها ثوب في الشكل شيء مفتوحة هذا من فتحة أذني أم مفردة بفتحة أذني أم مفردة بنا يبي لنا وغزونا وغزونا أذني أو ورزواني ازن تثنيه جمع مفر مذكره مؤنثه ورزواننا ازن مفرد مذكر ورمينا وسعينا يا زيد الظهر ونحو اضرباني يا زيداني او ولا وليه ورزواني مثنى وضمير ورمياني وسعي وسعياني وسعياني كده كده كثيرة كده وسعياني وسعي نعم وسعيان وفتح وسعياني سعى سعى تسعى إسعى عيان وفتحية. ونحو يضرب يضربونا بجما يضربونا هل بضمك إيش أذاني أو خوي يضربونا يضربونا يا زيدونا وغزنا وقبضنا أذاني وقبضنا ضمك إذاني وأنا بومسل بلي ويا جماعة ونحو وخشونا وسعونا إلى آخرية هم يترون أنك هنا قلتنا مسند إلى واو الجماعة بلان الصحيح المعتلي هنا سوكنا هنا مسند إلى ياء المخاطبين هنا مسند إلى ياء المخاطبين ونوني نتوان هنا, هنا المهم بوشي عليه يجب ورانكاريك نا تاني شنكتو أقرب مضارع كتزاني أو كاتشي شزاني أمر كتزاني وتختص النون الخفيفة بأحكام أربعة نون خفيفة شنطيبت منديكي الأول أنها لا تقع بعد الألف الفارقة بينها وبين نون الإناث لالتقاء الساكنين على غير حده فلا تقول شينان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 بونسا على غير حده اي يحصل التقاء الساكنين وهو غير مقتفر نتمنى شن شويه كالتقاء ساكنين شيئا متفرره بالي صبوننا ايش شيء ن ن لقال نون شيء نون ساكنه الف لگم نونا پکود آب نیه، آب نیه. الیف ایساقی نه. پس انشالله تو، پس انشالله آفته تو، شده هدف. هوایی که ولش نداشت، من چند شنبه من هم مغتصره، سر شنبه من بسیار کلکتیفکه، لکوتایی تیفکه، بس اطقاء ایساقی نه، بس اکاد. انشالله اخیر نوبت زمان کتی خوش صبر نکنم بسیار. فاللو طبعي خطان لا فرضوا يصلوا باستلسع ويختفروا التقاء الساكنين في ثلاثة مواضع إذا كان أول الساكنين يحرفوا لين ويكونوا نموني تشيهنا وثم عدو دعبو خوي الصوء كحرف مد لدي حرف مد تشيه بمدغمها دوام مع قصده تسردو من الكلمات مثلا جيم نيم تمشى حرف مد هاتبين دعي ساكن هاتبين جيم، ميم، قاف ها؟ نحن نقول حرف مد واو، هذا الشيء هذا أمانة قيدينية لا، أمانة ما قوصي بسرده من الكلمات أما أنها كلمات بدون أن يقدر بيني جيم، ميم، قاف، ما هو الشيء؟ أما أنها أكلمتك أما قال زيد، ثوب يعني حين الوقف أمسها قليلا مقتفرة بلان اميك إسهاتوا تقول تقولوا اخشينان اخشينان لا وقف الوصلة هرواب خندرتوا ونوني شساكن بباش الف شاتبت اما نابت اشتوار نابت كنوني شساكن لدوي الف ربزة نوني توشيري خفيفة لدوي نوني نسف نايت كتبت بألف فارق يعني فاصل كلاب دوة الثاني أنها لا تقع بعد ألف الاثنين يعني نوني توشيلي خفيفة لدواء ألف إثنين الناس. فلا تقول لا تضربان لا تضربان يا زيداني لما تقدمه فلوك بس ما كنت على غير حده شونك مش التقائي ساكنين درس به ومغتفر ونقل الفارسي عن يونس إجازته فيهما أبو علي الفارسي لا يونسي كري حبيبا نقلي في الدواء كمتويت دلستا يونسي كري حبيبا العلماء قول الثاني نحو ودلستا إجازته فيه ما يعني لهذا كان دلستا حمت وعني لتثني حمت وعني لنون نسوش وأنه منشي به ما قرآن ونظر يعني مثله يعني يعني وجد له نظيرا نظر يعني وجد له نظيرا مثل بي له بقراءه ماء اناء ف ام اعاتب المشايخ يعني اعاتي سريا عامد في قل ان صلاتي ونسكي ومحياي محياي اعتك الف وساكنه كذا ومحياي وماتي لله رب العالمين قرائنا الله يحمل النظير على نظيره. مدام هوريها تا دلستا تاني نوني توكيدي خفيفة الدواي نوني إناث بيت كالفك فاصل بيت يعني أجر نوني توكيدي خفيفة الدواي ألف التسميعها دلسته دوشن بسكون الياء بعد الألف يعني محياي <تصفيق> الثالث برضه إنسان حاول بكت هما بكارنيمز. أجل بكالجيانا لسنا مذب دروس إن الله. الثالث أنها تحذف إذا وليها ساكن نوني توجيدي خفيفة حذف كذا أجل الدواي نوني توجيدي خفيفة تجهاذ ساكنها. كقول الأضف بن قريع السعدي فصل حبال البعيد إن وصل فصل حبال البعيد إن وصل الحبل وأقص القريب إن قطعه. ولا تهين الفقر علّك ان تركع يوما والدهر قد رفع فصل حبال البعيد يعني صلة البعيد حبال يعني صلة كسك كسك جرة أجنبية سليب جنة فصل حبال البعيد إن وصل يعني كسك بوخجي كس دو خزمي شدنيه ولم سدني ذاك سدنيك تيتم من تلث مليا سدان لتا تشبيت إن وصل إن وصل يعني إن وصل الحبلة يعني الصفلة إن وصل يعني فاعل وصل هو يكشياء البعيد وأقصي بك بمبني على الفتاة على الكسر يعني أبعث أقصى يقصى من إقصى يعني خزمي خوتي شيء أقل سدان لنكري دوني خلوة يعني يتمل اقصر قريبه انقطعه يعني اج خذني خالص الصليه راح ني بالشرانه مخالف بيته ولا تهين قول لا تهين لا ولا تهين تنك ليلنا هياتها ليلنا هي شحت نونته شدته أو كاتل في علاكه بهذا الشيء مستقبل ولا ولكن لا هو الفقيرة فقير بين كم والمزارع فقير والمزارع والمزارع والمزارع والمزارع والمزارع علك. يعني علك أن والمزارع والمزارع والمزارع والمزارع كوي والمزارع والمزارع والمزارع والمزارع والمزارع والمزارع والمزارع والمزارع كوي والمزارع والمزارع والمزارع والمزارع والمزارع ولا تهين الفقر فقير علك ان تركع يوما والدهر قدرتها شاهدك ولا تهينن ضلام حدث بو لما له حكم الرابع أنها تعطى في الوقف حكم التنوين <تصفيق> انها تعطى في الوقت في الوقت لا في الوقف <تصفيق> انها يعني أن نون توشيد أن نونه توشيد الخفيفه تعطى في الوقت حكم التنين يعني ما مالا لا نوني خفيفة وتثمينك. شو إن أجلسات تثمين واستاي؟ أي كي بثمينك با... قال زيد ولا قال زيد؟ تثمينك بون أجل يعني مرفوع بو حذفك؟ مجرور مجزور بو حذفك؟ أجر منصوب جبو كي تعرف سمع عن على سمعة الله تواوقة تنوين ولكن هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من وقعت بعد يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ولا تعبد الشيطان والله صعبدا واياك اياك كلمه تحذيره اياك احذ به لفعل نحذفه جوبا يعني اوحرفك الشطابة يعني احذرك والميتاتي الميتات جمع ميتة حيوان كما دار بيته وحفي سفريني يا بلان ببصر البرين لا تقربنها يعني لا تطعمها مدارون أخوي ولا تعبد الشيطان و شيطان والله سعبدا يعني فقط تنهى على شمت الله الله يشكرك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 أمشي وإياك والميتات لا تقرب النهى وإياك يعني يا محمد والميتات لا تقرب النهى ولا تعبد الشيطان والله فاعبده أما قال لدوي فتحها وإن وقعت بعد ظنة أو كسرة حدفت أو كاتحفة ورد ما حذف في الوصل لأجلها ولكن هذا الكلب يشترى كذبه يجرى ويقول هذا ورد في الوصول في الوصل الى تقول في الوصل الى الوصول يا قوم الى يا الى في الوصل الوصول الى الوصول الى الوصول الى لك الى الوصول الى الوصول الى على يضرب يا أضربي. يا هند والاصل يضربون خي اضربون والله والاصل اضربون او يضربين. يضربين. فاذا وقفت عليها حذفت النون لشبهها بالتنوين فترجع الواو والياء لزوال الساكنين لزوال الساكنين فتقول اضربوا واضربي فالكتور نونكة لابد كاتي خوي نونكة لبر نونكة واقع حدث له لبر نونكة وياك حدث له خل نونكة نعم فترجع الوو ويا تاني بلى فترجع الوو ويا خد وويا كا جرينتو لزوال الساكنين فتقول إبريبي إبريبو وإبريبي أما نوني توشيت كرام الله وكان نوني توشيلي خفيفة أجر لدواء فتحات يا لدواء بنص السحب بالله دبل يا قوم يا يا أجل للسريد او كاتبها أو ثقيله نون ضخافه كان بس خفافه غلط يضربن اضربن هسه اگر بننا اضربن اضربن اما اگر نون تمشيدي خفيفه خينو يا, قومو. يا هندو مش مشكلة غلط ابري بن يا هند جنب بس نوني شكه فساكه والاصل يضربون هي اولسا شو اللي تزوا ايه يضربون شيكوا ده بنونكه ساكنه توال ابري بن غلط ساكن ساكن توال وان اول اصل يضربون او ادريبين لو شيو اه شكون هذا توا اي بني ولا حالنا باش نبدا الباب الثاني الباب الثاني نديرنا مناهاتاتنا يعني او تقسيمه ثانيه تركز ب بو بفعل كم تقسيم كده كما بحض تقسيمي كده وانيا بضع حض تقسيم كده وآخرة كي بريتيبوا لنون طاشن ديد أفعال إسنادكها بولا الضمائر فتمتن كتشف من الأفعال عند إسنادها إلى الضمائر ومحوها <تصفيق> İsmi. Tamam, başla bakalım. Onu 20 saniye. Yazı tavla. Başla, ostin lavlı, ostin çim tavla, böyle daha. Şimdi bakalım